أبو اليسر رضي الله عنه له قصة قصة مفيدة رواها الترمذي وغيره وهي ثابتة الإسناد يقول كنت أبيع تمرا يقول رضي الله عنه كنت أبيع تمرا فأتتني امرأة تشتري, تشتري من التمر الذي عندي فقلت لها عندي في البيت تمر أجود منه عندي في البيت تمر أجود منه أحسن من هذا التمر فوافقة تطلع على التمر الذي في البيت يقول فلما دخلت البيت ودخلت رأي لتنظر التمر يقول فأهويت عليها وقبلتها أهويت عليها وقبلتها يقول فندمت وأسفت على ما حصل وذهبت الى ابي بكر رضي الله عنه وقلت انني فعلت كذا وكذا فقال لي أستر على نفسك وتب إلى الله عز وجل قال لي أستر على نفسك وتب إلى الله عز وجل يقول لا فما زال الأمر يعني مهم لي فلقيت عمر وقلت له إن إنني فعلت كذا وكذا فقال لي مثل ما قال أبو بكر قال أستر على نفسك وتب إلى الله عز وجل يقول فما زال الأمر يهمني فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقلت له ذلك فقال عليه الصلاة والسلام ما وجدت أن تخلف غازيا في أهله إلا بمثل هذا يقول أبو أبو اليسر فوددت أنني أسلمت حينئذ يعني وددت أن, أن دخولي الإسلام هو في هذا الوقت يقول فوددت أنني أسلمت حينئذ ثم احسست أنني من أهل النار لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر له شيئا ما ذكر له شيئا يقول وتنحيت وأحسست أو خشيت أنني من أهل النار يقول ثم نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين يقول فدعاني عليه الصلاة والسلام وقرأ علي هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين قرأها علي فقال بعض الصحابة الحاضرين يا رسول الله أهي له خاصة أو لنعامة قال بل هي لكم عامة قال بل هي لكم عامة هنا هذا الحديث حديث عظيم الإنسان مهما كان لابد من الخطأ والعاقل ينتبه إلى أمرين الأمر الأول أن يتوب إلى الله عز وجل من الخطأ والتوبة حسنة عظيمة من أجل الحسنات فيبادر إلى التوبة قبل أن يلقى الله عز وجل بذنوبه والأمر الثاني أن يجاهد نفسه على الاكثار من الحسنات الصلوات ولا سيما الفرائض الصلاة إلى الصلوات, الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبت الكبائر فيجتهد على أن يجتنب الكبائر وإن وقع في شيء منها تاب إلى الله عز وجل سريعا قبل أن يلقى الله بالكبيرة وما وقع فيه من لمم وكثيرا ما يقع الإنسان في اللمم وكل بني آدم خطأ يجتهد في فعل الحسنات والاكثار منها ويجتهد في, في, في الاستغفار والتوبه إلى الله عز وجل حتى يلقى الله عز وجل نقيا مطهرا من الذنوب والآثام اللهم اغفر لنا ذنبنا كله جقه وجله أوله وآخره سره وعلنه